عبس وتولى قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه واعرض ان جاءه الاعمى لاجل مجيء عبد الله بن ام مكتوم يسترشده وكان اعمى جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل باكابر المشركين املا في هدايتهم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 وهو يخشى وهو يخشى ربه فأنت عنه تلهى فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين كلا إنها تذكره ليس الأمر كذلك إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل فمن شاء ذكره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 وهي بايدي رسل من الملائكه كرام من كرام عند ربهم كثير فعل الخير والطاعات قتل الانسان ما اكثر لعن الانسان الكافر ما اشد كفره بالله من اي شيء خلق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 ثم أماته فأقبره ثم بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء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 فأنبتنا فيها الحبوب من قمح ودرة وغيرهما وعنبا وقضبا وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لذوابهم وزيتونا ونخلا وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا وحدائق غلبا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 لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل واحد منهم ما يشغله عن الاخر من شده الكرب في ذلك اليوم وجوه يومئذ مسفرة وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة ضاحكة ضاحكة فرحة بما أعد الله لها من رحمته ووجوه يومئذ عليها غبار ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار ترهقها قترة تغشاها ظلمة